ولا تقف ما ليس لك فيه اي ولا تقف ما ليس لك ولا ولا سقوط ولا تنقضوا ما ليس لك به كان نومه مسرًا ولا بأسولا إنتان عنه مسولا ولا ما ليس لك به وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمَّعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَدَ كُلُّ أُولَى كَانَ ولا تنسي الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض لن تبلغ كل ذلك كان سياط بكم طوبه ولا تقف ما ليس لك غير الله ولا تنقض ما ليس لك به علم ولا ما ليس لك به كل أولا إذ ككان أنه مسؤولا ولا